اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربي محدث إلا استمعوا إلا استمعوا وهم يلعبون لا يتأقروهم.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 بل قالوا وضوث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكوكم أفلا تعقنون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ ظَالِمَتُهَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ فِيهِ يَرْكُضُونَ لَا تَنقُذُ وَلَا تُرْجَعُونَ إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ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 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْعِدَوْنَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ يُسَبْضِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُونَ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِ مَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألون عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 وهم من خشيتين مشفقون ومن يقول منهم إني إلىهم معدوني فذلك نجيز فذلك نجيز جنما كذلك نجيز الضالين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 وجعلنا في الأرض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعَنَّ لَوْمَ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن مد فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 قلق الإنسان من عجل سوريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى الوعود إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوجهم النار ولا عوجهم النار ولا لا هم صارون بل تأتيهم بعثة فتباتون فلا يستطيعون ردها ولا هم ضرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا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 ما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون ولإمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا إن كنا ظالمين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 وَتَّلَّى لَكِ إِذَا نَصَنَا مَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ فَجَعَلَوْمُهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 أَدُوُوهُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَاهُ صَالِحِينَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر واتينا وأهله واتينا وأهله ومثله معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وَدَخَلْنَا وَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا نِذْهَابَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَنَّنَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورابة وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.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 وَقَتَرًا فَالوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَابٍ قَنَادِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَاوٍ وَارِدُونَ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 لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنون الفزع أكبر وتتنقّع الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يَوْمَ نُطْوِي السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا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 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن فقل آذنتكم على سواه وَإِنَّ أَجَلِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَجَلِي لَعْنُو فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ